من الله الرحمن الرحيم أليس لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما مَا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى على الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحتن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ظين ثم جعل من سلالة من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 وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقًّا الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِن حَقًّا قَوْلٌ مِنِّي لَأَمِنَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْبَثِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّ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 أفَمَن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أَمَّ الذيينَ آممَنوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جََّ تُلمَأؤو لُزُ لَ بِماَا كانَوا يَعملون وَأََّ الذيينَ فَتَقُوا فَمَأْوهُم النَّغ كُمَا أَرَدُ أَ يَخُرج مِنْه وَعذُ فِيهَا وَقِيلَ لَم وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا نَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي أَدْنَى مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عنها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 يقُرون يَيمْشونَ في مَسكنِهم إ فيِي ذَكَ ل آيات أَفَل يَثمَعون أَلَ ي رَو أن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نَسوقُ الم إلى الأرضجُذِ فَنُخْرِج بهِه ذَر تَأكلُل مِنْهُ أنعَامهُم وَأَفُسُهُمْ أَفَلَا يُبُصيون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ